alaikum الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين استباء النهي الفساد اقتضاء النهي الفساد تدور هذه المسألة حول الإجابة على السؤال الثالث لاحظوا هذا هو البحث الأخير من مبرحة العقل البحث الأخير مما يرتبط بالدليل العقلي باعتبار قد سمنا الدليل العقلي إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية المستقلات العقليه شنو؟ الحر والوضوح العقليان صحيح بس غير المستقلات العقليه مسائل مختلفة المساله الاولى للذات المساله الثانيه شنو؟ مقدمه الواجب المساله الثالثه النهي عن الضد المساله الرابعه اجتماع الامر والنهي المساله الخامسه وهي المساله الاخيره في البحث العقلي اقتضاء النهي الفساد هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد لو نهى الله عز وجل عن الصلاة في أرض المقصودة فصلّى في أرض المقصودة صلاته فاسدة يعني باطله أم لا لو نهى الله عز وجل عن الصلاة بثوب النجس فصلّى في ثوب النجس هذا النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ النسألة على قسمين. احيانا النهي يكون في بعض العبادات. احيانا النهي يكون في بعض المعاملات. النهي في بعض العبادات مثل أمثلة اللي مثلنا. أمثلة اللي مثلنا شنو؟ الصلاة. صلاة عبادة فلو ورد النهي بها. هذا يقتضي الفساد احيانا ان لا يكون في باب المعاملات في باب المعاملات مثلا لا غش الغش حرام فلو غش البائع المشتري غش بشيء تعلق النهي بهذه المعامله هل هذه المعامله فاسده باطله ام صحيحه مجرد انه ارتكب حرام وفرض مثلا مثال اخر تعلق النهي بالمعاملة الربوية فلو تعامل معاملة ربوية هل هذه المعاملة خاسبة أم صحيحة مجرد أنه ارتكب ذنبا لاحظوا اكتباع النهي الفساد هل النهي يقتضي الفساد أم لا تدور هذه المسألة اللي هي المسألة الخامسة من مسائل غير المستقلات العقلية حول الإجابة على السؤال التالي: هل أن النهيات إذا تعلق بشيء بشيء تتبه الربا مثلا النهيات هل أن النهيات إذا تعلق بشيء تربا يستلزم فساده يعني فساد الربا لو تعامل معاملة ربوية فهل هذه المعاملة فاسدة ووقوعه يعني وقوع الربا في المثال لكن في الأرض يرجع للشيء فساده الضمير راجع للشيء وقوعه يعني وقوع الشيء غير صحيح غير صحيح يعني فاسد يعني باطل إذا قام المخلفون يعني الشخص بالاتيان به به يعني بهذا الشيء يعني بالربا لو قام بالربا فهل المعاملة الرباوية باطلة فاتدة أنصحيحة مجرد أنه ارتكب حرام أو لا يستلزم يعني لا يستلزم النهي فساده يعني فساد الشيء لا يستلزم النهي لا يستغل غمير هو فستكون راجع للنبي فساده يعني فساد الشيء وبتعبير آخر المسألة تدور حول لاحظوا كيف تكون المسألة عقلية إن المسائل العقلية كلها تدور حول محور الملازمه تذكرون المسائل العقلية. كلها تدور حول محور الملازمة تلاحظوا المحور هنا وبتعبير آخر المسألة تدور حول ثبوت أو عدم ثبوت شنو الملازمة لاحظتوا بين شنو شنو الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء الرباطي ثبوت وفسادين يعني فساد هذا الشيء اللي هو الرباك هل هناك ملازمة بين النهي عن الربا وبين فساد المعاملة أم لم تكن هناك ملازمة لاحظوا إذن المسألة ترتبط بالملازمة العقلية لو قلنا بالملازمة لو قلنا بالملازمة يعني, يعني النهي يقتضي الفساد فإذا تعامل بالمعاملة الربوية فالمعاملة شنو فاسدة اما اذا قلنا لا النهي لا يقتضي الفساد معناه يصير معناه يصير ان المعاملة الصحيحة لكن ارتكب حراما نبدل بالنسبة للآية الكريمة في وقت النداء للصلاة لصلاة الجمعة مو الآية تقول اترك اتركوا البيع واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اتركوا الله ودعوا البيع بائع صحيح صحيه اذا الانسان ضاع بوقت الصلاه ارتكب حراما لكن البائع صحيح البائع صحيح يعني يتحقق ينتقل الثمن من المشتري الى البائع وينتقل المثمن انتقاله يعني مثلا من البائع الى المشتري اذا لازم نشوف هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد والبحث هنا يعني في هذه المسألة في موضوعين النهي في العبادة والنهي في المعاملة أحيانا النهي يكون في العبادة تعبير فيه أتصور أدق من التعبير بكلمة عن يعني النهي هو مو عن الصلاة النهي ورد في ما يرتبط بالصلاة مثل شنو النهي في ثوب نجس للصلاة والنهي عن المعاملة أيضا نفس والمقصود واضح النهي عن العبادة مثل شنو كتبته سلام عليكم السلام عليكم رحمة الله النهي عن العبادة النهي عن الصلاة يثوب النجس النهي عن الصلاة يثوب النجس النهي عن المعاملة مثل شنو النهي عن البيع وقت النداء للصلاة الجمعة هذا صحيح نأتي اولا إلى النهي عن العبادة يعنى بالنهي عن العبادة يعنى بالعبادة هنا العبادة يعني شنو شوفوا العبادة كل تكليف اللي يشترط أن يكون بنية فرص هذا يسمى بالأمر العبادي أما المعاملة فالعقود المتعارفة بين الناس اللي بحاجة إلى إجاب وقبول هذه تسمى بالمعاملة لذا النكاح ايضا يعتبر من حسن يعتبر مرتب من اقسام المعاملات. السلام عليكم ورحمه الله اذا يؤنى بالعباده هنا كل تكليف كل تكليف بالصلاه اشترط فيه يعني في هذا التكليف قصد التقرب به يعني بهذا التكليف به الضمير الطاجه للتكليف ايضا كل تكليف اشترط فيه يعني في التكليف قصد التقرب به يعني بهذا التكليف الى الله تعالى الصفلات والصوم الصفلات أمر عبادي الصوم أمر عبادي ذي إذا ورد النهي في العبادة أو عن العبادة ورد النهي عن صوم يوم العيد واحد صام يوم العيد صام شنو باطل لا مو باطل رأسيلون النهي في العبادة يقتضي الفداء هذا مثاله والنهي عن العبادة مثل النهي عن صوم العيدين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاة الحائض والنفساء صلاة الحائض والنفساء المرأة التي هي في حالة الحيض المرأة النفساء التي مثلا عند الولادة الدم الذي الدم الذي يأتي المرأة في الولادة يسمى بدم النفاس زين ورد النهي عن فلات الحائف فإذا صلت الصلاة تكون صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة. والنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة. سورة العزيمة يعني السورة التي فيها تجدا واجبة. سورة العزيمة يعني السورة التي فيها تجدا واجبة اللي هي أربع سور. والنهي عن الصلاة باللباس. مرصوب عليكم النهي عن الصلاة لباطل مغصوب يعني لو صلى الإنسان بثوب غفل صلاة مش باطله والنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإفاض موضع الإخباط مثل خلاص الظهر في غير يوم الجمعة طبعا في يوم يستحب الجهر بالقراءة في خلاص الظهر فقط مو صلاه العصر لكن في غير يوم الجمعة صلاه الظهر الانسان يجب عليه ان يخفت في القراءه قراءه الحمد والسوره لو جهر متعمدا صلاه الباطلة ان لم تكن باطلة ليس لان النهي في العباده يوجب فساد العباده والنهي عن الجهر يعني القراءه بالصوت بالقراءه في موضع الإخفات مثل شنو مثل القراءه في صلاه العصر مثلا والظهر والنهي عن الإخفات بالقراءة في موضع الجهر مثل صلاة الصبح على الإنسان أن يقرأ جهرا فالنهي عن الإخطاث ورد نهي عن الإخطاث فلو قرأ إخطاثا هذا النهي يجب الفساد أم لا يجب الفساد هذا هو المثال أما الحكم حكمه يعني حكم النهي عن العبادة حكم النهي عن العبادة ذهبوا من ذهب علماء الأصول ذهبوا يعني هكذا ارتاوا هكذا قالوا الى ان النهي عن العباده يقتضي فسادها فسادها يعني فساد العبادة الضمير راجع للعبادة ومعناه ان المكلفات المكلف يعني الشخص لو جاء بالعباده المنهي عنها العباده المنهي عنها مثل صوم مثل والعيدين مثل صلاة الحائمة تقع فاسبة هذه العبادة تكون فاسبة فاسبة يعني باطلة. وغير الصحيحة لازم يعيدها يعني غير الصحيحة يعني باطلة وذلك ليش لأن النهي عن العبادة النهي عن العبادة يعني شنو يعني الله ما يرد هذا الشيء النهي عن العبادة يعني الله أبغى ذلك لا يريد هذا الشيء من جانب آخر العبادة بحاجة لنية القربة كيف يمكن المكلة أن ينوي القربة بشيء قد أغضب الله تعالى ذلك الشيء يصير مرد ربك لا يمكن تحقق نية القربة في عبادة منهي عنها عبادة منهي عنها يمكن واحد في القربة في ذلك ما يصير إذن العبادة تقع شنو فاثلتان وذلك لأن النهي عن العبادة يوجب شنو بغضها يعني بغض هذه العبادة من قبل الله تعالى يعني الله أبغض ذلك جه وإثارته يعني ويوجب إثارة فخطه يعني إثارة فخط الله عز وجل إثارة صخف الله عز وجل على من وعلى من يعني مكلف يأتي بها يعني بهذه العباده المبهوظة وبعده يعني بعد المكلف بعده يعني بعد المكلف لفظان يرجع لمن من يأتي بها اللي هو المكلف وبعده عن الله تعالى لأنه قد ارتكب ما يخالف قد ارتكب ما نهى عنه الله عز وجل وهذا المعنى هذا المعنى يعني العبادة المذوبة ينادي التقرب بالعبادة من الله هذا يتنافى معنى القرب وأن يتقرب العبد بهذه العبادة أن يتقرب من الله يعني يتقرب إلى الله التقرب إلى الله يعني التقرب إلى رحمة الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها ناظرة شنوان إلى رحمة ربها ناظرة وهذا المعنى ينافي التقرب بالعبادة من الله وينافي كسب مرضاته يعني مرضات الله عز وجل بها يعني بهذه العبادة المبغوظة كيف يمكن كسب الرضا بعبادة المبغوظة باستحالة التقرب يعني الى الله بما يعني بعبادة يبعد عنه تعالى يبعدنا عن الله تعالى مثل هذا الانسان اللي كان قليل الفهم كان يسرق الخبز ثم يتصدق به الامام الصادق عليه السلام قال له ماذا تفعل قال هذه معادلة رياضيات رياضي محادلة حسابية دفئة السيئة بواحدة فأنا سرق السرقة تكتب لي واحده ما أعطي واحدة والحسن بكم؟ بأسرة فأنا أتصدق بهذا الشيء يبقى لي تسعة الإمام ماذا قال له الإمام عليه الصلاة والسلام قال إنما يتقبل الله يتقبل الله من المتقين أصلاً لا يمكن العبادة بمعصية شوفوا هو؟ لاستحالة التقرب بما يبعج عنه تعالى الشيء اللي يبعج الإنسان عن الله تعالى لا يمكن التقرب بذلك إلى الله هذا هو فرق مدرسة أهل البيت عن غير مدرسة أهل البيت غير مدرسة أهل البيت هذا يترك المال حتى يكتب له سيئة ثم يتصدق به فتكتب له عشر حسنات. وذول بقالي اتسارة واستحالة كسب رضاه يعني رضا الله عز وجل بما يسخطه يعني يسخط الله عز وجل لا يمكن واضح النهي عن المعاملة النهي عن المعاملة شوفوا قلنا هل النهي يقتضي الفساد أم لا في الجواب لازم نقول مقتضى يعني مطلقا يقتضي اي فساد او مطلقا لا يقتضي الفساد وانما النفس هل النهي ورد بالنسبه الى امرها عبادي النهي عن العباده او في العباده ام ان النهي بالنسبه الى الامر المعاملي يعني النهي عن المعامله او في المعامله لاحظوا القسم الثاني النهي عن المعامله وننوع يعني قسمه البحث حول المعامله الى النوعين التاليين يعني للقسمين التاليين ألف النهي عن العقد الانشائي شوفوا احيانا النهي في المعامله تتعلق بالعقد الانشائي مو باصل المعامله وانما هذا العقد في هذا الوقت خطا اصل البيع بافساد ما اصل البيع جائز لكن في يوم الجمعة في وقت حضور الامام عليه السلام اذا نودي الاغفلات من يوم الجمعة شنو فاذكر الله فاذعوا الى ذكر الله ودر البيع فاذن البيع حرام فعلق النهي بانشاء البيع في هذا الوقت مو بأصل البيع ولا اصل بيع الكتاب بيشكال ما بيشتغل. بيع الخبز بيشكال ما بيشكال وانما هذا الوقت للذات حصل النهي لانشاء العقد في هذا الوقت في هذا المورد قالوا الناي لا يقتض الفساد وانما الحرم فقط فاذا ارتكب العبد هذه المعصية يعني ضاء في وقت الصلاه يكتب له معصية اما البائع شنو يكون صحيح يعني الثمن اللي ياخذه اذا يتصرف به المشتري لما ياخذ الكتاب المضمن يصير له يتصرف اما اذا الناهي تعلق باصل المعامله مثل المعامله الربويه لانها شنو يتعلق بأصل المعامله يعني هذه المعامله الربويه بها اشكال فهنا النهي يقتضي الفساد يعني المعامله الربويه فاسده هاكذا لاحظوا ونوعوا من اللي نوع علماء الاصول البحث حول المحولة المعاملة الى النوعين التاليين ا النهي عن العقد الانشائي العقد الانشائي يعني انشاء البيع انشاء يعني ايجاد يعني المشكلة مو في اصل البيع وانما في عقد البيع في انشاء صيغة البيع النهي عن العقد يعني صيغة البيع الانشاء يعني ايجاد البيع المشكلة في ايجاد البيع ليس في البيع النهي عن البيع وقت النداء لصلاه في الجمعة في قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هنا الايه في سوره الجمعه رقم 9 رقم 9 في سورة الجمعة. والمعروف بين علماء الاصول ان هذا النوع من النهي لا يدل على فساد المعامله يعني الباقي يكون صحيح وإن يرتكب حراما ليش إذ لم تثبت ما ماكم مناقشه شوفوا في العبادي الامر العبادي كان يصير مناقاشات بين نية القربة وبين هذه العبادة المنهي عنها لكن هنا ماكو مناطات بين العقد صحة العقد وبين النهي ماكو مناطات لا مناطات عقلا ولا أرثا بين شنو شنو بين مبغوضية العقد أن هذا العقد مبغوض للمولا مبغوض للمولا أن المولا لم يرد المولا نهى عنه و. التسبب به. به يعني بالعقل التسبب يعني جعله سببا جعله سببا للملكية عرف وبين امضاء الشارع له الشارع قد امضى ذلك قد امضى ذلك يعني اعتبره صحيحا الشارع قد امضى ذلك يعني شنو يعني اعتبره صحيح بعد ان كان العقد مستوفيا يعني مستوفيا يعني شنو جامعا يعني شاملا لجميع الشروط المعتبرة في العقد الشروط المعتبرة في العقد شنو ان يكون الشخص مالكا لهذا الشيء ان يكون جائز التصرف أن يكون بالغا مثلا في بعض المصاديق أن يكون عاقلا وهكذا اذا ممكن أن يكون هذا البيع المستوفي للشروط من الجامع للشروط أن يكون بيعا صحيحا وفي نفس الوقت قد ارتكب العبد معصية بعقد هذا البيع بل ثبت خلافها ثبت خلافها يعني خلاف هذه المناطق في موارد اخرى شوفوا الظهار حرام لو مو حرام الظهار حرام ان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي يعني لا يجوز ال الجمع ها في علي كظهر امي كنايه عن ذلك هذا مو طلاق وانما ظهار ابو من المحرمات يعني اذا واحد من المشايخ ظاهر امراته يسقط عن العباده لكن هذا الحرام يترتب عليه الأسباب نعم الزوج تحرم عليه بمجرد قول هذه الكلمة تحرم عليه ما جاء إلى مثلا عباقة طارئ وإلى ذلك الكلام ذلك إذا ماكو منافات بين قرمة الشيء وبين إن الشيء بين قرمة الشيء وبين إن الشيء أما في المعامل في العبادة فماكو منافات ما يصير الصلاه والصوم حرام وينعقد يعني ينعقد صحيح الصوم في العيدين حرام وينعقد صحيحان ما يصير اما هنا المعاملة في يوم الجمعة حرام لكن ينعقد صحيحا عرفت شلون؟ بل ثبت خلاف واين خلاف هذه المناقش ماكو مناقش كحرمه الظهر مو في الدايه طبعا في معاملات اخرى في ايقاعات اخرى كحرمه الظهر التي لن تنافي ترتب الاثر علي يعني على الظهار من الفراق الفراق بين الزوج والزوجة الفراق يحصل لكنه حرام هذا بالنسبة الى النوع الاول النوع الاول شنو قلنا انه يتعلق بالعقد الانشائي مو باصل المعاملة لكن احيانا انه يتعلق باصل المعاملة مثل المعاملة الربويه فالنهي هنا يوجب الفساد ضاء النهي عن نفس المعاملة نفس المعاملة من المعاملة يعني وجود المعاملة وجود المعاملة كيف أصل المعاملة كالنهي عن بيع المصحف بناء على القول بذلك طبعا لأن كثير من الفقهاء المتأثرين قالوا بجوازنا بيع المصحف جائز لكن تأذب أن الإنسان يقول هدية المصحف كم؟ يجوز إحنا كلامنا حول البيت وإنما قالوا البيت المحرم إذا كان فيه هتك، إذا كان فيه هتك، إذا كان إذا كان فيه هتك هذا حرام أما إذا لم يكن فيه فيها الروايات محمولة على القراءة يقال، هو... وإلا نفس المعاملات اللي تصير بالنسبه للمصاحف الشريفه هي معاملة بيع يعني مو الكل يلتزم بكلمة ببئة وكذا لا على انه مثل انه انه إذا كان يشتري دار المصحب وإنه يجب نحوه نحوه آخر رائحة لكن على أنه يشتري أو أنه يشتري أو أنه يشتري أو أنه يشتري أو الدنيا أو, دلن. أو, دلن. أو دلن. أنا هو مصر مصر يريد اقربه يريد استفاده في الاعتماقه فإذا على رأي بعض, بعض مخطف الفقهاء أن بيع المصحف جار لكن بناء على أن النهي عن بيع المصحف إذا ورد النهي عن بيع المصحف وباع المصحف البيع يكون شنوباطس لأن الناس علك بأطل المعاملة مو في زمن خاص مثلا مفتل البيع في وقت صلاة الجمعة كفر. شوفوا الانسان لازم ينتبه لهذه الفروق الدقيقة حتى في غد اذا اصبح ان شاء الله من المشتهدين واجوش الى مسألة شرعية يقدر يفرق ان هذا من النوع الاول فيفتي بعدم فساد المعاملة ام من النوع الثاني حتى يفتي بفساد المعاملة هكذا يحتاج الاجد والمعروف في مثل هذا النوع ان بعض العلماء ذهبوا الى ان النهي هنا يعني في هذا النوع الثاني يقتضي فساد المعامله يعني المعامله تكون باطله مثل المعامله الربويه باطله اصلا يعني الثمن لا ينتقل الى البائع المثمن لا ينتقل الى المشتري هكذا وان بعضا اخر قسم اخر من العلماء ذهبوا الى عدم اقتضاء النهي فساد المعامله قالوا لا حتى لو باع المصحف المصحف انتقل من البائع الى المشتري والثمن انتقل من المشتري الى البائع المعامله صحيحه لكنه ارتكب ذنبا ارتكب حراما زين شنو ادلته شنو النقاشات العلميه يقول الادله والنقاشات العلميه مكانها المفصلات مو هذا الكتاب المختصر وقد استعرضت كتب اصول الفقه المفصلة جليل كل مذهب يعني كل رأي بشيء من الاطالة والفقصيص فلتراجع تراجع هذه الكتب المبحث الثالث الادلة الفقاهية الادلة الفقاهية باعتبار نقاري سابقا الادلة الاجتهابية الان يعتبر تتكرى لاحظوا في اول الكتاب اذا تذكرون قد سمت دليل الى دليل اجتهابي ودليل فقاهي الدليل الاجتهابي شنو الكتاب والسنة والاجماع هو الدليل على الحكم الواقعي يعني الصلاة واجبة هذا حكم واقعي. اما لو شكينا في الحكم الواقعي شكينا في الحكم الواقعي شنو يعني هذا السوق ما ندري هل هو طاهر لا هو شنو نجس قد يكون في الواقع طاهر قد يكون في الواقع شنو نجس احنا من ندري احنا من ندري اما الواقع معلوم احنا لا ندري فاذا نحن لم نعرف لم نعرف الحكم الواقعي يأتي الدور الى الحكم الظاهري الحكم الظاهري شنو مثلا اصاله الطهارة مثلا استصحاب الطهارة او استصحاب النجاه يعني اذا كان الان هذا الثوب نجس اليوم شنو يعتبر ايضا نجس او اصاله الاحتياط اصاله الاحتياط يعني شنو يعني, يعني ما اصلي هذا الثوب او اصاله البراءه اقول ان شاء الله طاهر واصلي بهذا الثور او التخير هذه الاربعه الاستصاب البراءه الاحتياط التخير هذه الاربعه تسمى بالادله الفقهيه الادله الفقهيه اين موردها مورد الشك في الحكم الواقعي يعني في الحكم الظاهري هذا هو خلاقه السلام الذي مر علينا سابقا في بداية الوحر والآن يكرر ذلك حتى يبين أقسام الأدلة الفقهيه انظروا الأدلة الفقهيه الأدلة الفقاهية الأدلة الفقاهية كما تقدم في أول الكتاب أربعة هي الاستصحاب البراءه الاحتياط التخليم هذه الأربعة مجالها يعني مواردها مجالها يعني مواردها مواردها شنو الحكم الظاهري للواقعي الواقعي فيها الحكم الواقع الظاهري ومجال الرجوع يعني رجوع الفقير إلى الأدلة الفقاهية وأجزائها أجزائها يعني أجزاء الأدلة الفقهيه يعني أقسامها يعني مثل الاستفاد وفي هو الشكوى بالحكم الواقعي، الشكوى بالحكم الواقعي كتبوا ما ندري هذا الثوب ظاهر او نجس، عند الشك طهار في طهارة هذا الثوب ماذا شكوا في الحكم الواقعي؟ الذي يعني الجهل به، الجهل به يعني الجهل بالحكم الواقعي، ما ندري الحكم الواقعي شنو؟ واليأس من تحصيله، اليأس من تحصيله الحكم الواقعي، يعني اذا نقدر نحصي الحكم الواقعي. علينا ان نتمسك بالدليل الاجتهادي وليس الدليل الفقهي صحيح ولا لابا والعثور علي يعني العثور على الحكم الواقعي إذا لم يتمكن الفقيه من الحكم الواقعي فماذا يعمل يأتي إلى الحكم الظاهر إذا الآخر شوفوا صلاة الجمعة فيها أدة روايات روايات تقول بوجوبها روايات تقول بحرمتها صحيح إذا أبطأتها عارض بين الروايتين وماكو مرجع وصار التفاقط صار التفاقط الفقير يبقى بدون دليل ماكو دليل بعد الدليل الاول بالوجوب اتفقوا الدليل الثاني بالحرمه تفاقط فعليه ان يرجع الى الادله الفقريه اخي الله فإذا حصل الجهل به يعني بالحكم الواقعي والياس من تحقيق الحكم الواقعي والعثور على الحكم الواقعي عند ذلك ياتي الى الحكم الظاهري الى الدليل الفقاهي وذلك لان المطلوب امتثاله المطلوب امتثاله يعني الذي الله عز وجل يريده من العبد المطلوب امتثاله يعني طاعته من المكلف هو الحكم الواقعي الله يريد من الإنسان الحكم الواقعي زين، وأما إذا لم يتمكن من الحكم الواقعي، فالدور للحكم الظاهري، وقد تقدم أن المصدر المصدر يعني الدليل المصدر كتبوا الدليل الذي يفاد منه الحكم الواقعي يعني يستفاد منه الحكم الواقعي. شنو هذا المصدر؟ هو الأدلة الاستهدادية الأدلة الاستهدادية تكتب الكتاب السنة. الإجماع العاقل وبحمد الله تعالى قد قرأناها بكاملها الكتاب السنة الإجماع والعاقل هذه أدلة اجتهادية ترتبط بالحكم الواقعي وعند الجهل بالحكم الواقعي إذا أكو جهل بالحكم الواقعي أنه ما لجري خلاة الجمعة هل هي واجبة أم محرمة واليأس من تحصيلها ضمير وين للحكم الواقعي يعني حصل اليائس يرجع المكلف المكلف يعني المشتاق المكلف هنا المقصود به المشتاق ولمو المكلف يرجع المكلف يعني المشتاق الى الحكم الظاهري هذا تيسيرا من الله تعالى هذا تيسير يعني الاهتمو عجز عن الحكم الواقعي اجاز الله له الحكم الظاهري تيسيرا من الله يعني هذا يصفر وتيسير من المولى عز وجل على عباده ولطفا يعني لطف من الله عز وجل ليش لطف لأنه إذا أبلع خطأ الله ما يعاقبه أعرفتو شلون يعني مثلا أنا قليتي بهذا السود اللي هو كان نجس في الواقع وما ما أدري بعدين تبين أنه نجس الله لا يعاقبني على ذلك انا شككت بين وجوب صلاه الجمعة وحرمه ذلك فاخذت بالبراءه شنو قلنا قلنا لا واجب ولا حرام كيف الانسان التخيير مثلا عرفتوا عند ذلك اذا يوم القيامه طلع هو واجب الله لا يعاقبني على ذلك فإذا هذا لطف من الله تيسيرا من الله ولطفا من الله على عباده وكله لطف عز وجل وقد تقدم ايضا ان المصدر يعني الدليل المصدر كتبوا الدليل الذي يفاد منه الحكم الظاهري يفاد منه يستفاد منه شنو هو المصدر هو الادله الفقاهيه الادله الفقاهيه شنو قلنا اربعه كتبوا استصحاب براءه احتياط تخييص هذه هي الادله الاربعه والخلاصه البحث مجال الادلة الفقاهية مجال يعني مورد مجال يعني مورد هو عند الجهل بالحكم الواقعي واليأس من تحطيل الحكم الواقعي زين مرتبتها مرتبتها يعني مرتبة الادلة الفقاهية المرتبة تكون في مرحلة ثانية المرتبة الاولى لمن؟ للادلة اجتهادية المرتبة الثانية للأدلة الفقهية صور واضح مرتبتها مرتبتها يعني موقعيتها جوها أما مرتبة يعني مكانها في الرتبة أما مرتبة الأدلة الفقهيه فهي على ضوء ما تقدم يعني بناء على ما تقدم جاءت بعد الأدلة الثانية شهادية كما وواضح يعني شنو يعني عندما يريد الفقيه يفتي بفتوى. مو رأسا يجي على البراءة ولا رأسا يجي على الاحتياط ولا رأسا يجي على التخير ولا على الاستخدام هذا يخلي في جانب إنما يأتي أولا إلى الكثارة العزيز من القرآن إلى السنة الشريفة المطهرة المروية عن رسول الله والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأئمة أهل البدع من السلام وإلى الإجماع والعقل إذا حصل الدليل وفق الدليل أما إذا لم يحصل الدليل يأتي الدور وتأتي المرتبة للأدلة الفقهيه صلى الله على محمد وآله الطاهرين.